لا تسل من اغضبت ظلم من مرارا لا تسل من اسقط عنه الخمار لا تسل من اغضبت ظلم من مرارا لا تسل من اسقط عنه الخمار عجبا لم يرعوا للطهر ذمارا عجبا لم يرعوا للطهر ذمارا عجبا أن يغصب الحق جهارا عجبا أن يغصب الحق جهه الله و تنادي تستغيث ليس لي حام من مغي الا تنسل ما حل بين الناس المسمار عنها وجدارا الا انتسل ما حل فنعس وصار هو سال المسمار عنها والجدار بعلو صوتك هو زهرام زهرام اه وازا يا ذكريات المثيال زهراء بعد بعد جوازه يا لي ترى البتول رات البتول هل كم مره جاء الرسول يطلب الاذن فاه الشبولو هل كم مره جاء الرسول يطلب الاذن فاتل قه الشبول لكن ال رج وهو يطول لكن ال رج وهو يطول ادخلوا الدار وان فيها البتول ادخلوا الدار وان فيها البتول الله أحرقوا باب السماء أسقطوا سر الدعاء أحرقوا باب السماء أسقطوا سر الدعاء إلا تسأل من بلسان النار ضارة واسأل المسمار عنها والجدار الله او زهرا لصوتك وا الى البطيء وا يا لترى الفتول يا لثاءات الباء اعلى او يا لترى يا لثاءات قيد قياد الكرار والقياد الكرار والهرج نادي اولا يكفيكم ذبحوا فؤادي الى الشعر الاديب الاستاذ اسماعيل الحقاك هي اياد الكرار والفخرو تنادي يا ولى يكفيكم و فدحوا فؤادي يا ولى يكفيكم هذا التمادي يا يكفيكم هذا التمادي اي كسروا ضلعي ثم ضربي لا تقادي ضلعي ثم ضربي لا الله اي هل جزاء المصطفى ان يقاتل مرتضى اي هل جزاء المصطفى ان يقاتل مرتضى لا تسلم من كبدل وجه احمراره واسال المسماره عنها والجيده ايكمل لا تسلم من كبدل وجه احمراره واسال المسماره عنها والبعله صوتك وزهراء وا زهراء وا زهراء يا لساره ايه وا الرسول وا الله الله وا زهراء يا لترات لا تسال عن قبرها بين القبور يا حجه الله اشلون هذا السؤال صعب عليك يا مولاي إلا تسل عن قبرها بين القبور إن عرش الله ما بين الصدور إلا تسل عن قبرها بين القبور ان عرش اللهما بين الصدور لا تسل عن سرها لا تسل عن سرها بين الصفور ياتشفون السر لنا يوم الظهور يا الله الا تسل عن سرها بين الصفور هي تشوف السر لنا يوم الظهوره وصراخه تقول يا لثا قاتل البتول عل صوتك يا لثا الله لا تسل هل ياخذ الموعد ثاره واسال المسماره عنها والجدا الله لا تسل هل يأخذ وزهراء وزهراء وزهراء يا اخو الموعد ساره واسال عنها والجدا دعوا صدق الله وان زهره يا لله الحجه و الله هو